يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ يَوْمَهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَنَ اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِمَنِ الْمُلْكُ اليوم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 كانوا هم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 يظلم للعباد ويقوم إني أخاف عليكم يوم التناذ يوم تؤولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُضِنِ اللَّه فَمَا لَهُ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا همان بنلي صرح العلي أبلوا الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا.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 وَيَا قَوْمِي مَا لِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا ليس لِي سَنِيْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرْمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُنَ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ هُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ يُعْرَضُوا عَلَيْهَا غَدًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ موسى الساعة ادخلوا انا آل فرعون اشد العذاب واذا تحانجون في النار فيقولوا الضعفاء الذين استكبروا اننا كنا لكم تبع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 إن الله قد حكم بين العباد فقال الذين في النار خزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا لا في ظلال إن لنا النصر والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوداء قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا مَا بَني إِسْرَائِيلَ الْخِتَابَ قُدًى وَذِكْرَانًا لِّلْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ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 بينات من ربي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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطلون